نبي المشتبى والأمين المصطفى على الكرام وربيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخباتي الكرام أسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وأن يستنى ولكم الله مأمين رب العالم ويمازلنا مع التفسير وصورة التغابن ونحن بفضل للفعلاء لمشارف الإنساء من الجزء 28 نرجع إلى ما تبقى لنا حتى نصل بسلام إلى الانتهاء من تفسير القرآن بإذن الله تعالى نعم. قال الله تعالى هذه سورة, سورة التغابن سورة مدنية وطابع القرآن المدني عليها ظاهر قال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير قالق قال السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن سوركم وإليه المصير <تصفيق> يقول الله تعالى هذه السورة هي آخر المسبحات. نعم يقول تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح كما قلناه التنزيه والتقديس لله رب العالمين سبحانه وجله. وسبح سبحانه ونزه وقديس تقديسا سبحانه وجله. وقدسه وأسبحه عن كل نقص وعن كل عيب وأسبحه وأقدسه مما قال الظالمون علوا كبيرا تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون كما قالت اليهود والنصارى فقالت اليهود أن الله مغلول غل تعيديم وعين من بل يداهم رسوتة ثانية يوم في فشاء. وقالت اليهود ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء والنصارى قالوا الله ولد قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أي اتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا عليكم السلام ورحمه الله السلام ورحمه نعم والله السلام السلام الله السلام ورحمه الله يسبح الله, موته موته الأرض. أي ينزل الله على تنزيها. جلق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فعله ما في السماوات من الملائكة وهم يسبحون الله العلا تسبيحا وذكرا واستغفار وكما قال النبي الله عليه وسلم وحق لها في تاني وحق لها ما ملك كله قاعد ما من ملك إلا ما من أربعة أصابع إلا ملك راكع أو ساجد يسبح بحمد للربي وقال على بيت المعمول يدخلنا فيه سبعون ألفا يطوفون به لا يرجعون إليه قال يسبح الله في سماواته وفي الأرض لهم ملك وله الحمد وعلى, وعلى كل شيء قدير قال وعلى كل شيء قدير كما قلنا هذا فيه رد على المعتزل الذين يقولون هو على ما شاء على ما شاء قادر والذي لا شاء ليس بقادر اعوذ بالله حاشر الله جهلوا نفس <تسرع> الثاني قال الله تعالى وسبح الله ما في السمارة وما في له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه إذا أراض الشيء قال له كن فيكو والله دل في قوي قادر قهار إذا أراض الشيء قال له كن فيكو. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. والذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم من هو الخالق سبحانه وجل فعلا خلقكم على هذه الصفه وهذه فيها دلالة عنه لا يكفر من يكفر إلا بإذن الله جل فعلا ولا يؤمن من يؤمن إلا بإذن الله جل علا قد قال الله جل فعلا من يرد الله أن يهديه وإشعر صدره الإسلام ومن يرد ان يضله الله يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء وأيضا فإن الله الله جلال أخبرنا على ما قاله نوح لقومه قال وما ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم قال الله تعالى وأوضى الله الله على العلم قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله والذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمنون والله بما تعملون بصير وهذه أيضا فيها دلالة على أن الله بصير بما أنتم عليه عريم خبير بما تفعلون بما تقدمون بما تؤخرون وحسابكم سيأتي بعد ذلك عندما تمثلون بين يدي الله دلالة فتسألون عن كل صغير وكبير ودقيق وجل وما شيء يمر إلا وتسألون عنه يسبح الله مفسداتهم في الأرض لو نزل الحمد لله كل شيء قديس والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير وخفايا القلوب علمه الله جل وعلا والذي يوفق المؤمن, المؤمن المؤمنين إلى إيمانهم وإذا وإذا أضل وإذا أضل الكافر أضل وأنين لأن الله جل قال فأما تموت ففستحب العم على الهدى فإذا نمت ستحب العم على الهدى وقال فلما زاغ زاغ الله قلوبا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فالله شهيد على عملكم والله بصير بما تعملون الله خبير بما أنتم عليه وهو اعلم المحل القابل للإيمان أو للكفر لذلك فإن الله جادل فعلاه يعني قال ومن يرد الله اي من يرد يريد له فتنه فلان تملك لهم من الله شيئا ولكن الذي من الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم قال والذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمنون والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق بالعدل والقدره والقوه سبحانه وجل في وعلا ولذلك لما جاء اضلمن الراحه الى إلى الى جهود اراده رشوته فقال يعني بعدما ذمهم قال جئت من من من من, من احب الناس الي إلى ابغض الناس لا الي انتم ولا يحملني وحبي له وبغضي لكم الا اعدل معكم قالوا هكذا خلقت السماوات والارض خلق السماوات والارض بالحق بالحكمة والعدل سبحانه وجل في ولا اشيلته كله حتى حتى انت شلتك من بطن مش عاوز اقوله بقى يعملها عبد يعمل الله, الله. قال فخلق السماوات والأرض بالحق وصوركم في يعني احسن أشكى لكم هذا من خلق الله جل, جل في علاه سبحانه جل في علاه أريد الله تعالى وصوركم في فأحسن سوركم كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك سبحانه جل فعلا لا خل... لا لا لا لا Atav Hanım Atav Hanım Atav Hanım وصلت وصلت دخلكم دخلونا خلصنا خلصنا الله تعالى والذي الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن سوركم هنا أولاً بين أنه خلق السماوات والارض إن خلق السماوات أكبر من خلق الناس قال فأحسن سواركم وصوركم فأحسن سواركم كما قال الله تعالى الله الذي جعلكم الأرض فرانو قال الله يا, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك <تصفيق> قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وأصوركم في احسن صوره ورزقكم من الطيبات وان تراءنا الله تعالى فضل بني البشر على جميع خلقه فهو يمشي على رجلين لا يمشي على اربع وله وجه المستنير وله حسن الخليقه ظاهرا في حسن الصنعه سبحانه جل جل في علا الصنعة سبحانه جل جل في علا قال وإليه المصير و... والمعنى أنكم في نهاية أمركم سترجعون إلى ربكم جل فعلا لا تبعثون ثم تسألون على ما فعلتم ولأن الله على خلقكم لمهمة عظيمة جزيمة فإن لم تأتوا بها فإن الله على سيحسبكم وعاقبكم عقابا عظيما ب... في بالتفريط في قضية الكون الكبرى من أجلها خلقها. خلقكم الله جل فعلا وخلق الكون كله قال الله تعالى من خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال خلق السماء والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أي المرجع والمآب فإن الله على خلق أهل السماء والأرض وجميع سيحشرون بنياد الجبار سبحانه وتعالى سعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بل ربي لا تبعثنا قال يعلم ما في السماء وما في الأرض يعلم ما تسلون وتعلون. والله عليم من ذات يعلم ما في السماء وما من ما من دقيق أمر إلا, إلا ويعلمه ما يخف عليه شيء ويعلم ما في الأرض مما عليها من الخلق من العالمين رميعا فالله بالفعل يعلم يعلم دقائق الأمور ويعلم الخفايا وهو الذي خلق البرايا ويعلم الخفايا والنوايا ويعلم مدقات القلوب ويعلم خالجات النفوس وسبحانه وتعالى يرى يرى يسمع دبيب النملة السوداء على سخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ ساقيها لا تؤري عنه سماء سماء ولا أرض ارض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره سبحانه هو اللطيف الخبير يعلم خائنة الاعين وما تخفي وما تخفي الصدور يعلم ما في سمواتي ما من ملك من الملائكه الا يعلم الله تعالىه واضافه بوظيفة يعلم ما في سمواتي وما في الارض ما يعلم في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعني لا يعلم خلاجات النفس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك قال الملائكة إذا هم عبدي بحسن فكتبوها له هو هم والهم في القلب فجعل الملائكة يطلعون على هذا الهم عليكم السلام قال وأعلم ما تسرون وما وما تعلنون وهذه أيضا فيها بأن الله جل في يعلم كل الكائنات والعوالم العلوية والعالم التي في الأرض وفي البحار وفي الأنهار والذي خلقها سبحانه وجل فعلا قال والله عليم بذات الصدور يعني أعلم كما قلنا خرجت النفس وقال ملأك أكتبوا هم إذا هم عبدي بحسن فاكتبوها له حسن إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوا له حسنة وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوا له حسنة, حسنة فإنما تركها من جرائي فإنما تركها من جرائي نعم قال الله تعالى ألم يأتيكم نبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم يقول الله مخبرا عن أمم السابقة محل بهم من العذاب والعقاب والنكار ولأنهم, ولأنهم كفروا وجحدوا وتكبروا وتجبروا فأنزل الله عليهم أليم العذاب ألم يأتيكم ألم قال الله تعالى ألم تر الم يأتكم الذين كفروا من قبل أي خبرهم وما حدث لهم ولما كفروا وعتوا وطغوا كيف عذبهم الله جل في علاه كيف انتقم منهم الله جل في علاه الحمد لله وكيف أنزل عليهم أليم العقاب والعذاب قال ولهم عذاب أليم مفعل ولهم عذاب أليم يعني في حياة البرزخ وأيضا في الآخرة وإن, كان وإن كانوا يتقلبون في نعيم الله في الدنيا لكنهم يعني وإن كانوا يتقلبون في هذه الحياة الدنيا لكنهم ايضا على هم وكدر وغم ولكن العذاب العظيم الذي يعني العذاب العظيم والعقاب الوخيم يكون في الاخره قال ولهم عذاب أليم يعني عندما يرجعون إلى ربهم جل في علا ثم تسقطون في نار جهنم يعذبون عذابا عظيما ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالحجج والبرهين والبينات من قبل الله جل فعلا فقالوا أبشر يهدوننا استبعدوا ذلك وقالوا نحن نريد ملائكة والله تعالى يقول يوم رونا الملائكة تلابش يوم أذن المجرمين ويقولون حجرا محجورا يعني كيف يقولون ذلك تنطعا وتكبر تنطعا وتكبرا وجهودا ولذلك قال الله تعالى وقالوا فتحنا عليهم بابا من السماء فظل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون بل نحن قوم مسحرون ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ربه فهم طلبوا منه أن, يكون أن يقلب لهم الصفة طلبوا منه أن يقلب الصفة ذهبا فسأل ربه جل في فأنزل الله عليه قال أفعلوا وان كفروا لا أعذبنهم عذابا لا أحد من العالمين فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلون بالبينات فقالوا ابشروا يهدوننا استبعدوا ذلك وأرادوا ملائكة والله عليه يقول يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم ذين المجرمين ويقولون حجرا محجورا فكفروا وتولوا أي, أي تعالوا وتكبروا وتجبروا وكفروا بالله دلاله علاه واستغنى الله اي عنهم والله غني حميد هم لا يسون عند الله شيئا قال الله تعالى يا عبادي أن انا آخركم أن انسكم ارجنكم كانوا على ادق قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لا انا اولكم واخركم انسكم ارجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا أيها الناس أنتم الفقراء لله والله هو الغني قال, قال, قال علماؤنا والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي ذاتي الفوائد المسلم بطل. وجوب تسبح الله يجرف عليها تعالى الله علوه كبير عما يقول الظالمون مهما يخفي المر فالله أعلم بالنوايا والخفايا وخلجات النفس ودقات القلب السعيد من وعده بغيره السعيد من وعده بغيره لو في سئلة تفضل حتى ننتقل إلى المغنى